الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في سياق بيان احكام الطلاق في هذه السوره الكريمه سوره البقره ذكر الله تبارك وتعالى احكام الطلاق وذلك بالنساء التي لم يدخل بهم وكذلك ايضا تفاصيل تتعلق بهذا إذا كان سمى لها مهرا أو لم يسم لها صداقا فقال الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين لا جناح عليكم لا حرج عليكم ولا إثم معاشر الأزواج انطلقتم النساء بعد العقد عليهم وقبل الدخول وكذلك قبل تحديد المهور ففي هذه الحال ما لم تمسوهن بالجماع او تفرضوا لهن فريضة بتقدير الصدق وفي هذه الحال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره هذه الحال تعطى المرأة ما يجبر خاطرها وذلك بحسب حال الزوج من عسر ويسر يعطيها شيئا من مال أو متاع أو عقار أو غير ذلك بحسب حاله متاعا بالمعروف على الوجه المعروف شرعا قال حقا على المحسنين هذه المتعة واجبه وذلك أنه جعلها من الحق والحق هو الثابت فدل ذلك والله تعالى أعلم على وجوبها على المحسنين المحسنين إلى المطلقات والمحسنين أيضا إلى المحسنين في عبادتهم وطاعتهم لله تبارك وتعالى يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات جواز تطريق المرأة قبل الدخول بها وقبل تسمية الصداق ولما كان هذا الأمر فيه ما فيه من كسر قلبها وخاطرها وهذه الشريعه جاءت بالكمالات فقد شرع الله تبارك وتعالى في هذه الحال لالا تذهب المراه هكذا فيفوتها النكاح ولم يحصل لها شيء من الصداق لانه لم يسمي لها صداقا فانه يجبر قلبها وكسرها باعطائها ما يحصل به اناسها والتخفيف من معاناتها وذلك يكون بحسب حال الزوج فالزوج الغني يكون المتعه منه غير ما يكون من الفقير ولهذا لم يقدر الله عز وجل ذلك بمقدار معين محدد وإنما أحاله إلى المعروف ثم ربط ذلك بقوله حقا على المحسنين ويدل على أن ذلك مما ينبغي أن تتوجه إليه النفوس الابيه وأصحاب المرؤات الكاملة وأصحاب الإحسان فمن الذي يرضى لنفسه أن يكون دونا حقا على المحسنين فبقدر ما يكون عنده من الإحسان يظهر اثر ذلك لأقرب الناس إليه ومن أقرب الناس إليه هذه الزوجة التي طلقها قبل الدخول بها وقبل أن يسمي صداقا فهي لا تستحق المهر ولكن تعطى ما يعوضها عن المهر وعن الزوج وذلك أمر يتفاوت الناس فيه فقد يكون لأصحاب الكمالات والمروآت من العطاء والبذل ما لا يكون لغيرهم فقد يعطيها دارا تسكنها وقد يعطيها مالا كثيرا إذا كان غنيا موسرا محسنا وقد يعطيها شيئا قليلا إذا كان الرجل فقيرا فإذا كانت الشريعة جاءت بمثل هذا أيها الأحبة فكيف بمن يظلم المرأة ويكون الفراق على نكد وشقاق وحسرات وإرغام للمرأة وتضييق بشتى الوسائل والسبل من أجل أن تدفع له شيئا حتى يطلقها أذا يفعله بعض أصحاب النفوس الضعيفة فالإنسان أيها الأحبة حينما دخل على هؤلاء وأعطوه ابنتهم وهي لا تقدر بثمن كانوا واثقين به ثم بعد ذلك يقابلهم بالتنكر والاساءه والإساءة والأذية فتبقى هذه البنت لربما في حال من الشقاء والعناء فهذا لا يليق الإنسان يدخل مدخل الكرام ويخرج مخرج الكرام وكما سيأتي في الآية بعدها ولا تنسوا الفضل بينكم. وفي هذه الآية أيضا مراعاة الأحوال في الأحكام فالغني ليس كالفقير فلكل حال ما يناسبها ويصلح لها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ولهذا لا يصح في ذلك النظر والالتفات إلى الآخرين فلان أعطى فلان كذا فأعطني كذا ذاك غني وهذا فقير أو أن يرتفت الغني إلى ما أعطى الفقير لامرأته التي طلقها قبل الدخول بها قبل أن يسمي لها صداقا ثم بعد ذلك يريد هذا الغني يعطي عطاء ذلك الفقير هذا غير صحيح كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الشريعة جاءت بما يدخل تحت طوق المكلفين والله لا يكلفهم عنة وعناء ولا يكلفهم ما لا يطيقون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فلا يطالب الزوج بمطالبات تخرج عن قدرته وإمكاناته ثم تركبه الديون هذا إذا كان في حال الفراق كيف إذا كانت المرأة تحت عصمته ثم بعد ذلك تطالبه هذه المرأة بمطالبات في العطاء والبذل والنفقات التي تجعل من هذا الرجل أسيرا للدائنين ويبقى في حياته من أولها إلى آخرها وهو يكابد ويعاني من هذه الديون هذا الكلام لا يصح بحال من الأحوال وعلى المرأة أن تراعي هذا الزوج وتنظر في إمكاناته وقدراته وتكون عونا له على مشاق الحياة وكبدها لا أن تطالبه بمطالب لا يستطيع أن يحققها وإلا نغصت عليه عايشه ونكدت عليه حياته والله المستعان ثم قال الله تبارك وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقده النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير هذه الحالة الثانية إذا طلق المرأة قبل الدخول ولكنه سمى لها صداقا إما أنه دفعه لها أو أنه سماه فقال أتزوج على خمسين ألف مثلا أو نحن تستحق هذا المهر لو أنه دخل بها فإذا طلقها قبل الدخول فإن كان قد أعطاها أو لم يعطيها لكنه سمى لها الصداق فإنها تستحق النصف كما قال الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن يعني عقد عليها ولم يجامع ثم بعد ذلك قد سمى لها المهر وحدده فيجب عليه في هذه الحال ان يعطيها نصف المهر المتفق عليه إذا كان قد بذله واعطاها إياه فإنها ترجع له نصف المهر ويبقى لها نصفه قال إلا ان يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون يعني هذه المرأة تسامح هذا الزوج وتقول أنا متنازل عن نصف المهر فذلك إليها لأن المهر في الواقع هو حق لها وليس لوليها فهي التي تملكه ففي هذه الحال يمكن أن تتنازل عن حقها فيأخذ الرجل في هذه الحال إذا طابت نفسها يأخذ المهر كاملاً أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح والأقرب أن المقصود بذلك هو الزوج أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فإن عقدة النكاح بيد الزوج وإذا عفى بمعنى أنه يملك المرأة المهرى كله ولا يأخذ شطره ويقول الله تبارك وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى التسامح والتنازل من قبل أحد الطرفين للآخر أقرب إلى تقوى الله تبارك وتعالى فذلك مما يقربكم إليه ويكون رفعة في الدرجات وأعظم اجرا ثم ذكر الله تبارك وتعالى الأزواج ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير لا تنسوا الفضل والإحسان بينكم وذلك بإعطاء ما ليس بواجب عليكم والتسامح في الحقوق والتنازل والتغاضي إن الله بما تعملون بصير بصره نافذ لا يخفى عليه شيء فهذا ترغيب لهم بالمعروف وحث على الفضل فالله يرى العباد وأعمالهم وما يصدر عنهم وسيجازيهم على ذلك فإذا قال لهم العظيم الأعظم بأنه بصير بما يعملون مبصر لهم بذلك يقوي النفوس على الإحسان والبذل والامتثال والترفع وما أشبه ذلك يؤخذ من هذه الآية من الهدايات وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا من قبل أن تمسوهن ولاحظ في الآية قبلها أيضا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أن الشارع يكني عن الأمور التي قد لا يحسن التصريح بها فالمسيس المقصود به معلوم وهو الجماع فهذا من أدب الشريعة ولو تتبع ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجد وجد منه شيء كثير فيحسن أن تستعمل مثل هذه الألفاظ التي يكنى بها عن الأمور التي قد يستحيا منها أو تثقل على الأسماع وإذا كان هذا في معرض بيان الأحكام الشرعية وهو مقام بيان فكيف بحديث الناس في المجالس وما قد يتجاذبونه فيذكرون أمورا يستحي العاقل من ذكرها فهذا من باب أولى لا يليق وهكذا في سائر الشؤون ينبغي على العبد أن يتخير احسن, أحسن الألفاظ كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية تفاضل الأعمال وأن تعفو أقرب للتقوى فالناس يتفاضلون في أعمالهم وبناء عليه يتفاضلون في إيمانهم فإن الإيمان قول وعمل فهذه الأعمال تكون زيادة في الإيمان وهكذا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم لا تنسوا الفضل بينكم الحف على كمال المرؤات وهذا في هذا السياق فيما يكون بين الزوجين لا تنسوا الفضل بينكم أي يكون الإنسان يبحث عن الأكمل والأفضل في المعاملة والبذل والنفقه وما إلى ذلك ولا يكون في حال لربما يجاري الطرف الآخر في سوء التعامل والخلق وكما يقال يباريه في الردى فهذا أمر لا يليق وإنما يرفع نفسه ويكرمها بالإحسان إلى هذه المرأة ولو اساءت ومثل هذه المتعة التي ذكرها الله عز وجل في الآية السابقة تذهب وحر النفوس وحر الصدر وتسل السخائم من الصدور ويكون ذلك سببا لإطفاء العداوات فإن هذا الطلاق قد يسبب شيئا من النفور ويذكي العداوة في النفوس فإذا اعطاها وغمرها بالإحسان فإن ذلك يخفف من ذلك الجرح الذي وقع في نفسها الذي يطفئ مثل هذه العداوات أيها الأحبة ويطفئ مثل هذه المشكلات في كثير من الأحيان هو الإحسان الإحسان بالمال والاحسان بالقول الإحسان بالفعال الإحسان بجميع صوره وأنواعه لا يقابل الإساءة بالإساءة وإنما يقابلها بالإحسان فذلك الذي يقطع الطريق على الشيطان هذه المرأة التي طلقت أو لم تطلق إذا كانت هذه المرأة لربما يصدر منها تصرفات أو لربما يخطئ أو يقصر فتكون ردود الأفعال عنيفة عندها إذا كان يداوي ذلك بالمال ويعطيها ويرخي يده ونحو ذلك هنا تندم الجراح ويذهب ما في النفوس وهذا يحتاج إليه من يعدد في الزوجات أن يرخي يده ويعطي لكنه إذا أمسك فهذه الجروح هذه الالام التي تقع في النفوس والمنافسات والمناكفات وما إلى ذلك هي نيران تتوقد ليس ثمة ما يطفئها ولذلك ينبغي أن يراعى مثل هذا أن من أراد أن يتزوج أن لا يكون قابض اليد جاف اليد ولربما أيضا جاف المشاعر وإنما تكون مشاعره فياضه قول, قول جميل ويتغاضى كثيرا ويبذل ويدفع من المال بحيث إنه يرمم ما تكسر وتهدم بهذه النفوس كذلك أيضا في غير ما يتصل بالأزواج ولا تنسوا الفضل بينكم هذا يمكن أن يكون قاعدة عامة مع الناس جميعا بين أفراد الأسرة والقرابات والجيران والأصحاب وما إلى ذلك كانت هناك أيام إحسان وأيام فضائل وأيام جميلة لا ينبغي أن تتحول إلى مرارة وأن تتحول العلاقة إلى نار محرقة وإنما يكون الفضل والإحسان هو العنوان الذي يحكم هذه العلاقات وإن حصلت إساءة هذه النفوس تحتاج إلى مجاهدات وهذه النصوص التي يذكرها الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع وفي غيره لم تذكر في حال الالتئام والرضا والمجاهد المحبة والعلاقة الودية الحميمة وما أشبه ذلك لا لا هذه حينما تحتدم النفوس هذه التربية العميقة هذه التربية الحقيقية التي ينبغي أن تظهر آثارها في ذلك المقام لكن الكثيرين في مثل هذه المقامات يقول هذه ما تستحق هذه ما تستاهل فعلت كذا وفعلت كذا مع أن الله قال في خبري مصطح وما وقع من الافك يقول لأبي بكر رضي الله عنه ولا يأتلي أولي الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا والصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم اعطاء وعفو وصفح كل ذلك أما لغة ما يستحق هذه ما تستحق ونحو ذلك القضية ليست مقايضة هي مفاصل حقوق هذا يقول هذا حدي وهذا يقول هذا حدي هذا الحق لي وهذا لك ونحو ذلك لا لا هناك مقامات عدل وهناك مقامات فضل ولا تنسوا الفضل بينكم وهذا كما يكون مع الأزواج يكون مع غيرهم ونفع المؤمن يكون لعامة الناس والأقربون أولى بالمعروف وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير هذا في تأكيد أنه بالتعبير بالنسيان ولا تنسوا الفضل بينكم يعني الإنسان يقع له النسيان من غير إراده والقاعدة أن خطاب الشارع إذا توجه إلى المكلف في أمر لا يدخل تحت طوقيه تحت طاقته فإنه يتوجه إلى سبده أو إلى أثره فهنا النسيان يقع للإنسان من غير إرادة فهنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم المقصود به أثر هذا النسيان من الاحجام والترك والمنع ونحو ذلك فيعطي ويبذل ولا تنسوا الفضل بينكم وكذلك أيضا تعاملات بين الناس هنا جاء بمرتبة الإحسان والفضل الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الكمالات ودون ذلك هو العدل ودون ذلك هو الظلم بمصادره الحقوق والاذيه ونحو ذلك فينبغي الانسان ان يبحث عن الاكمل دائما وكذلك ايضا يؤخذ من هذه الايه ان من حق الزوج الذي له فضل الرجوله ونحو ذلك ان يكون هو العافي يعني هو اولى من المراه بذلك ان يتنازل عن مثل هذا الحق عن نصف المهر ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبي نحمد عليه الصحابة لديكم إضافة أو سؤال فيما يتعلق بما أعطى المرأة هو شطر المهر ولواحقه لواحقه مثل الهدايا التي كانت في مضامين المهر هذه يمكن أن يسترجعها مثل ما يسمون الشبكة ونحو ذلك والله تعالى اعلم نعم طيب تفضل هو المؤدى واحد ما لم تمسوهن نعم من قبل ان تمسوهن يعني كل ذلك قبل الجماع لكن في قوله ما لم تمسوهن هذه الصيغه فيها معنى الشرط لكن كلها قيود مؤداها واحد نعم طيب السلام عليكم